تعبنا من الدنيا وذكنا ما كفانا من تعبنا وما بقى فينا بقية ويا كثرة اللي تعذب من وراها كثرة اللي تعذب من وراها كذب منه حياته مهتنية مدامه قلت شربك في غلاها ترفقك بس يبو نفس رضية بنرى شرب حشاها كذب منها حياته امدني يا ما شربك في غراها ترفق بس يا ابو نفس الرضيه في دنيا تضمر شرب حشاها يا ابنها فينا بقي يا يا اللي تعذب من وراها ويا كيف اللي تعذب من وراها من وراها وتعطي من بغاين صح قفاها كما كم نار تغرك بالدفيا وكنا نار تحرق من وطاها ورها الناس يا ربي عصية وتعطي من بغاين صح قفاها بنا وبنا حنا وبنا وما بقى فينا بقية اللي تعذب من وراها اللي تعذب من وراها أفرح بناس نوفيها، أحب أن قد تعاد وفاها يا قلب وإيش طاري عليا؟ في دنيا كثرت فينا غثاها تهني وفرح بناس نوفيها، أحب قد تعاد المعوفها. تمن وادري أديني. يا, يا كثر اللي تعذب من وراها تعبنا من ورا الدنيا يا دنيا <تصفيق> ما كفانا من بلاها <تصفيق> تعبنا وما بقى فينا بقيه من وراها يا كثر اللي تعذب من وراها يا